يا سبت يا ملابس الخمس سد بالعابس شيل له بي يا سبت يا ملابس الخمس سد بالعابس وسلولي سلولي على حبيبي بدونك لمش معي نمو المجنان شيل له بي يا سبت يا ملابس الخمس سد بالعابس يا وسل حاجة هو بزف علي إيه, إيه, إيه, إيه, إيه, إيه إلا هو بي بستي و لعبة بخميز سيدة عباس و ضيف الله قليز عبد العزيز تدغير علي تغير ده في الحران يا, عباس يا, يا, <تصفيق> <تصفيق> يا عباس ما يا ما, ما يجي يوم عندك يو على البحر شميت عمرو السبت يا مولا به الخميس سيدي بالعيب سننسى نور يا حبيبي الهدوء مشبعين لما نغدانا يا وسيلى حبيك والسبت يا مولا الخميس سيدي بالعيب سننسى نور تصف جو حشاش يا ربي تفشالي And the clothes are cheap. العباس getting fat. I'm getting fat. I'm getting fat. I'm getting fat. I'm getting يا صاح بغيتيها قويها يداويها وشبتك وعشرتيها أوليلا أوليلا أو ليللا ليللا نها الحكم يا ليللا يا رفقه يا بالكهية يا ليللا يا عنده يا